يا آل تجعلكم عيشاً بلا وجود فتجعلون الحكم ربكم وتأمرون الجند بالسوج يا آل سفيان دراهمون تجعلكم عيشاً بلا وجود فتجعلون الحكم ربكم وتأمروا الجد بالسجود فمنكم البائع نفسه للخمر والميسر والنقود ومنكم الساهر ليله مرنحا يلاعب القرود فمنكم البائع نحته للخمر والميسر والنقود ومنكم الساغر ليساه مرى النحلان يلاعب القرى ومنكم الآسر أمتان لما تذهب ترزح في القيود ومنكم السارق القتال من متعبين يعيش في اللوح وتهجمون خضراً سواتين وقمعكم ليس له حدود لا فرق ما بين فعالكم أو بين ما تفعله اليهود لا فرق ما بين فعالكم أو بين ما تفعله يا آل سفيان درعيمون تجعلكم عيشا بلا وجوء فتجعلون الحكم ربكم وتأمرون جند بالسوج يا آل سفيان درعيمون تجعلكم عيشا بلا وجوء فتجعلون الحكم ربكم وتأمر جندر السجوه فمنكم البائع نفسه للخمر والميسر والنقو ومنكم الساهر ليلامو مرنحا يلاعب القرى ومنكم الآسر أمتان لما تزل برزح في القيوب ومنكم مسارق القيتن من متعب اللي يعيش في اللحو او تهجمون خضرا سوائل وقمعكم ليس له حدود لا فرق ما بين في عملكم او بين ما تفعلون يا لا فرق ما بين في اعمالكم قوم فيتصلوا جوون اپ لوگوں سے ان وانا بلا سنمون ياب تصب الح قولا يا في قول اهل فلا يسمع قوله و فلا يسمع فيزيدون قد أذاقا ناس إرهابا وقتله والذي يقتلوا لا يسلحوا أن يحكم ذوله والذي لو لا يا عليكم حكم حط ما ما زل قدركم فيس بوجور عقلوكم سيف تصب الحق قول عيو فيه أهله وإذا كلمه الشعب فلا يسمح قوله فيزيد قد أذاقل الناس إرهابا وقتله والذي لا يا سلحو ان ياكم الدولة والذين والذين ياكم لا يا سلحو ان الدولة تقتلون اليوم اهلي اينها الشجاعه ام على اجلائي منصب الشجاعه من حرى الامام واقتلوا السفة بسيف واحرقوا خيام اي دين قال حزم من حرى الامام واقتلوا السفة بسيف واحرقوا خيام اي شرع قال دوس ألقى العمامة أي شرع قال دوس ألقى العمامة واقتلوا طفلا رضيعا واغبحوا الكرامة واقتلوا طفلا رضيعا تقتلون اليوم أهلي اينها الشهابة أم على الأجلاء يؤمنون منصب الزعامه اي دين قال حز من حرر الامامه اي دين قال حز من حرر الامامه وقتلوا السبطه بسيف واحرقوا العمامه وقتلوا السبطه بسيف واحرقوا العمامه <تصفيق> اي شرع قال دوس انقل العمامه ايو شرم ان قال د صوت القل امام وقتنا الطفل لن نضيع اذبح الكرامة وقتنا الطفل لن نضيع اذبح الكرامة حي الله الا ان يقول لكم دي lam yakul lakum lay wa huwa ahra kunu fa